بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمصرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله يخير من لجمته كثارة يمين بين إطعام عسرة مساكين أو كثوتهم أو عقب رقبه الواجب في الشريعة ينقسم إلى قسمين القسم الأول الواجب المركب الذي لا يجود للمسلم أن ينتقل فيه بعد ترتيب الشرع إلى أمر لاحق إلا بعد العجز عن أمر السابق كما في كفارة الظهار وكفارة الدماء في نهار رمضان فإن هذه واجبة لازمة على من يرتكب المحضور ولكنه لا ينتقل إلى الخصوة الثانية التي رتجها الشرع على الأولى إلا بعد العجزة من الأولى وهذا يسميه العلماء بالواجب المركب وقد نرسل مع الباحث رضي الله عنهما على أن ما ورد بثم لا يجزب المسلم أن ينتقل إلى الخصوة الثانية إلا بعد عجزة من الخصوة الأولى فهذا واجب يجب يجبع المسلم أن يلتسل ترتيب الشرع فيه النوع الثاني الواجب المخير وهو الذي وصع الشرع فيه على المكلف فخيره بين خسرتين أو ثلاثا أو أربع إن فعل أي واحدة منها أدفعه وفي الحقيقة فسارة اليمين جمعت بين النوعين ففيها الواجب المرتب وفيها الواجب المخير فخير الله عز وجل بين الإطعام والكسوة والعزق ورتب ما بين هذه الثلاثة إذا عجز عنها من ينتقل الصيام وعلى هذا يكون الواجب في كثارة في اليمين قد جمع بين الأمرين بين الترتيب وغين التخيل فبين المصنف رحمه الله أن من لجمت الكثارة وقد قدمنا شروط حين ومتى يحكم بكون الإنسان حانسا في يمينه فعليه الكفارة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة كما في آية مائدة فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطمون أهليكم أو كسوتهم أو تخليب رقبة فمن نميد الفصيام ثلاثة أيام فهذه الآية أصل لكفارة اليمين وقد نص الله عز وجل فيها على الخصار الكفارة فدينا رحمه الله الواجب الأول وهو أنه يخير بين عشرة مساكين أن يطعم عشرة مساكين على وزهين عند علماء إما يطعم كل نسكين من ربع ساعة وشهدت لذلك كفارة الظهار كما في حديث سلمة بن صفر البياضي وحيث أطعم حمسة عشرة ساعة على ستين مسكينا وهذا يقتضي أن كل كل مسكين من ربع ساعة وأما بالنسبة للقول الثاني عند علماء أنه يطعم كل مسكين من ربع ساعة والأصل في حديث كاعدة بن عجرة رضي الله عنه في الصحيح في كفارة الفدية في النسط فنذكب المحضور من حلقة الرأس ونحن ذلك لذنة الفدية وقد أمر الله عز فيها بنفسها فقالوا هذا يجب على أن الإطعام يكون بنفسها الحقيقة لو اقتصر على ربع صاح أجزاء والأحفى أحوط والأحسن أنه ينكس عن نفسها هذه الصورة أولا أنه يطعم بنفسها والربع ثم يريد السؤال هل الكفارة تنليك هل الكفارة في اليمين تنليك أن نقصد منها مطلق الوقوع بمعنى أن الشصة يجب عليها أن يعطي المسكين الطعام والمسكين يتصرف كيف شاء فهذا تنليك وحينئذ لا يجوز أن يصنع الطعام ويدعو المسكين عليه لأن التنليك يترضي أن يكون المسكين الحر يجب علينا أن يأكله اليوم أو غد أو بعد غد فيملك هذا الذي ملكه الله عز وجل إياه وقلنا إنه ليست بتمليك فيكون من حق أن يطعمه الطعام ثم يدعوه يدعوه عشر يدعو يدعو وخمساكين فيتعمون لهذه الطعام والحقيقة ثبت عن السحابة الرضاهم عليهم أنه أطعم كما في قصة أبي سعيد الخضري رضا الله عنه وأيضا الأصل يقتضي عموم الإطلاق ولكن التملكة أحفظ والجمهور على أنه لو أطعم يجزيه يضعن عشرة مساكين عشرة مساكين يصوي أن يكونوا ذكورا أو إناثا تمحظوا بالذكورة أو تمحظوا بالإناث جمع بين الذكور والإناث يصوي أن يكونوا كبارا أو صغارا فلو نظر إلى أسرة فيها عشرة أسرات أجزاء ثم الصغير يرد السؤال هل الصغير يشرب أن يكون بعد الفطان يأكل أكل مفتوم أم أن أنه لو كان رضيعا تشترى له ما يرتبع به كما في حال من اليوم اشتري له علب الحريب ونحن ذلك هل يجزي وجهان العلماء الصحيح أنه يجزي لإطلاق القرآن ولكن الأشوط أن يبرئ ذمك على الوجه الذي لا شبه تذيه أنه بالنسبة للكسوة فالكسوة فيها وجهان للعلماء منهم من أطلق الكسوة حتى لو ألبخ ثوبا يستر أورطة أجزاء والصحيح من الكسوة لا بد فيها من أن تكون كسوة تصفح بمثلها الصراء وعلى هذا لو كشاه ثوبا شخصا فلم يجزي وتليلنا على ذلك السمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم من أهم النار لم هنا نساء كاسيات عاريات فوصفهم بالكسوة لكن سلبهم هذا الورص بالعذي وقد عمر الله بكسوة النسفين فدل على أنه كسوة خالية من الغذي وعلى هذا لابد أن تكون كسوة تكصف لها الصناف المرأة درع والصنار وفي الرجل ما يسر به عورة فلو أنه ستره بثوب أغمق اللون يشفر عورته يكون السروال والزميلة حضر ولو ستره بقميص وسروال أجزأة ولو ستره بإزار ورداء كما كإزار الخج والعمرة ورداء هنا فإنه يجزي أو عفق ورقب يطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تخلير رقبة تخلير الرقبة يحفظ أن تكون صغيرة أو كبيرة وقد لي أن هذا يخصنا فيه منسبة العفق في كفارة الظهار والفترة والجماعة في نهار رمضان ولكن هنا هل يشترك إيمان الرقبة أو لا يشترك الأقوى أنه يشترك إيمان الرقبة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاية بن حكم رضا العنسي صحيح المسلم أعتقها فإنها مؤمنة فإنه سأل الجارية أين الله قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقى فإنها مؤمنة أي أعتقى من أجل أنها مؤمنة فالرق برب من أجل الكفر فلا يعقل أن الشريعة تأمر بضرد الرق الكفر المحاردين ثم بكل سهول يعتقون إذن ما هي الفائدة وعلى هذا لا بد أن تكون الواقبة مؤمنة ولما قال صلى الله عليه وسلم أعتقى فإنها مؤمنة جملة عديدية لأنها مؤمنة أي أن العفق لا يكون إلا لأهل الإيمان وعلى هذا لم يقبل له النبي صلى أن يعتق مباشرة بل أمر هو نشبر الجارية وسألها وامتحنها واختبرها صلى الله عليه وسلم وتكلف ذلك ذل على أنه لا يجزئ وأن يعتق كل رقبه فماذا يجد حصيان ثلاثة أيام المتسادعة قال بعض العلماء يشترط عدم العيد العيد في الرقبان إذا كان عيدا مصلا ينمع العجز إنه غير صح والصحيح أنه قد يجزئ إلا إذا كان على وجه يريد به التخلص من الرقب هذا أو آخر وأما بالنسبة للثياب في الشرفة التي تكون معيبة عيبا يقدح في وجود الكسوة فيها فهو أنه كانت عنده ثياب يلبسها هو وكساها فيجي ذلك ما بل أنه نضيها صالحا للاستعمال وهكذا لو كان بالنسبة للثياب التي كساها للصغار لو أخذ كثرة أولاده فكساهم بها وهي صالحا للاستعمال أجهاء فلما يجي في الثياب ثلاثة في أيام القرآن من يجد في صيام ثلاثة أيام في قراءة في ابن مسعود عبي بن كعب الأولى حتى عبد الرزاق بسند صحيح والأسرة عند ابن جرير وجود إسناقها غير راح من العلمان في صيام متتابعات وهذا أخذ منها الحنابلة وطائفة وجود التتابع في صيام الكفارة في الأيمان وهو الصحيح ان شاء الله وصلى الله وسلم ومدارك العالمين